119. فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم 124. ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 125. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم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 وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً هارم بصره لتبته فضل من ربكم لتبته فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء ففصلناه تفصيلا وكل انسان الجزنا مطا وفي يوم نطق ونخرج له يوم القيامه كتابا القاهم من شورا اقرا كتابك كف بنفسك يوم عليك حصيبا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 119. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 110. كلا نمد وكان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 119. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا 110. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 111. إما يبلغن ادُهُمَا أو اوكِلَهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لهما قولا كريما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 وَآتِ الذَّقْرَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُغْرِقَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًا تِمٌّ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا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 قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَإِنَّ رَبَّكَ مَكْرُوهَا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجَمَ اللهَّ إ عَنَّ خََفَةُ الْ القَاف جَهَنَّ مَمَلُ مَمَّ دَخُور فَصوَكُمْ رَبّكُمْ بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَ إِْكَتِ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 إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبا والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حريما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا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 124. كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 125. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 126. قل كونوا حجارة أو حديدا 127. خلقا من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا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 وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخفرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إِلَّا قَالُوا الذَّهَبِ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَجَاهُنَا مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ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 119. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 110. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا 111. أم أمنتم أَن يُعِيدَكُم فِي تَاوَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تبيعا وَلَ قَدِكَرونَّابَنِي آدَمَ حَمَلناهُم فِيبَرّ وَالبَحْرِ وَرَرزَقُناَاهُم مِنَ الطيباتات وَرَرزَقُناَاهُم مِنَ الطَّيباتاتِ وَفَضلناَاهُم على كَثٍِ مَِّنْ خَلَقُناَا تَفضِيلَ يَوْمَ نَدَ كُل أُنَاسٍِ بِمَامِهم وَمَن فمن أوتي كتابه بعمينه فأولئك يقرؤون وَلَا ولا يظلمون فتيلا 110. ومن كان في هذه أغمى فهو في الآخرة أغمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره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 117. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 118. وإذا أنعمنا على الإنسان أرضا ونآب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 وَل إِ شِن للََذهبَبَّ بِالنَّذِي أَو حَنَا إلَيكَسَُّ ل تَجد لك بِهِ عَلَنَا وَكِيلَ إِلَّا رُحْمَةَ مِ رُبِكَ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 خيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير أَوْ تُسققَ السَّماء أَكَمَ زَمتَ عَلَن كِسَفًَا أَ تَأت بِالناهِ وَالمَلائكَةِ قَبيِيلَ أَوْ يكُونَ لك بَيتُم مِنْ زُخْرُ ف أَْ تَقَافِ السَّمِ وَلَ النُؤ مِن لروقكَ حتىاتُ نَزل لَنَا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمًا وَبَقَرَ تَامًا مَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وقالوا اذا كنا يظلما ورفاتا اننا لمبعثون خلقا جديدا اولم يروا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا رَّبًّا فِي وَقْتٍ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فيه فأبى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا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 119. فالسماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 110. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ تَنزِيلًا نَّاسِيَةٍ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ 116. قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا